أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَلْيَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بل إدارك علمهم في الآخرة بل هم في شكل منها بل هم منها عمون وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآذَانًا إِمَّا لَمُخَرَجٌ لَقَدْ وُعِيدَنَا هَذَا نَحْنُ وَآذَانَنَا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 قل عسى أن يكون رجف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صرورهم وما يعلمون وما من والسماء والأرض إلا في كتاب مبين إما هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذين فيه يختلفون